و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم, جعلوا أصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم و أ ص ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إني أ ل شركه م س ر الهدى شركه ر د ع ا ي ه غير ا ربحيه ذات غفارا يرسل مضمون م اجتماعي ن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 انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون الهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا